تفسير سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم وحنكو بالله يا مقع إلهي نحريستا قوديا مدقا بنحريستا الرحمن الرحمن الله نحريستا بذن علم القرآن قرآنك أيوب برينبك صلى الله عليه وسلم يدتك كلبا خلق الإنسان إنسانك أيوب أبو علمه البيان وحون برينبك عدى انتهد الكهر الشمس والقمر بحسبان قرح ذا يدي حون وحيك سعدان حساب وانت نجم والشجر يسجدان حدغي يا گید کو بالا درتی ایو سجودان والسماء رفعها ووضع الميزان سما الله کریا لمیسانو دجی ای الا في الميزان سيئة إذا نقحت قدب الميزان كعدا لده وأقيم الوزن <بالكسط> ولا تخسر الميزان ميسانك كوتوسي عدى لدهان النسخة مننا ميسانك والأرض وضعها للأنام دول كان الله وحوء الدجياء مخلوقاتك فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام دول كانت الحديثة وحاها فاكهة دي يتمر والحبذ العصف والريحان مدا بل فبأي آلاء ربكما تكذبان نعما ينك ربقينا تبت بين نيسان انسيا جنيا وخلق الانسان من صلصال كالفخار ذكرك الله كاب وريدوبشلي او كلا وخلق Nemi meri gimmin. Tienkan alla, oa, oa, oa, فبأي آلاء ربكما تكذبان نعمين كربكين تابات بيني نيسان إنسي أجلي رب المشرقين ورب المغربين الله ربك الله بدأ قرحك سبحي الله بدأ قرح الله فبأي آلاء ربك ماكذذبا نعم كربينتاب بعد بين يس انسيجن مراجل بحوين يلتيا الله هو كانلى بض بضاض يض كل بينه ما بررزخ لا ي بضيا دظنا ووح كيا ليسد كل الراب فبأي آلاء ربكما تكذبان نعمين كربكين تابات بين نيسان إنسي جنيو يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وحاكسوا بحل بذبذوت لؤلؤ يا وجوهر فبأي آلاء ربكما تكذبان نعمين كربكين تابات بيني نيسان إنسي أجني أو وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام الله وحاوسنا رده مع السعودة بضي بورهو كلاه فبأي آلاء ربكما تكذبان عما ينكر ربقينا تبت بين نسان انسى جنيو كل من عليها ف دمان وحدوك كركيسا أو تقي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وححالي أوك لي وجه ربك إن وينا شرفت له فبأي آلاء ربكما تكذبان نعمة إنك ربك نتابت إن بيني نيسان إنسي جنيا الله أكبر الله Allahu Akbar La ilaha illallah Suratu Ar-Rahman wa nasidiat tadabaat ayad وانا سورة كنتني أشناد ترتيب كا قرآن كريمك سورة الرحمن الله وحوك بالله بمجعيس الرحمن ونحريس بذناءه كذبنا الله وحوين حصوصاً يا نعمينك بذناء وكوك لدي استخلقك سيدا أبو رد سيدا أبو يا برده قرآن كي يعد انتهادالك قرآخذ داية دا جيدها يا عرق <تصفيق> يا دولكا يا عدالتا و سو دجيي سدا سترته يا الله سبحانه وتعالى هو ان بدن كل علن يا عاقبه حمدا و دن بيسا عاقبه حمدا و دن بيسا و نعمو يكي سابنيه كادمنا النبي صلى الله عليه وسلم صحابه و هو كيري و خايدن كف نج كم اركن الرحمن <سؤال> <سؤال> مركز ستون مرايا فبا اي الاء ربكما تكذبان جوابين وحيك جوابين الله <سؤال> ياو شي نعمه بين المين <سؤال> وريان ما هذا اسكله حدب والالين ان الله سبحانه وتعالى نعمه ينكي سبدانكم مهدي اي او هل حبايده وان <مع> كلو كقادن اين يقرح دعيه بدها واوين بدها صدن يا ودا صدن الله سبحانه وتعالى كل <يكسؤال> يا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان الله وحا وحوي دي سنايا وحك سوغان سمد يا ذولك مالن كستن وخه ما مول يا رن فباي الاء ربكما تكذبان نعما يمكن ربك نتبد بين انسان انس جنيو سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ سَدَبَّ حَيَاً ذِي حِسَابٍ دُونَ نَائِسٍ يَجِنُّ فَبِأَيِّ آلَ ربكما تكذبان نعم وينك ربكي نتيبات بين نيسان إنسي جن يو يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذوا فذون إلا بسلطان <تصفيق> كَمَنَ بِحِكْرَتَنَا وَدْ مُيَانَ عَوْدْنَا مَهَيْسَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نِعْمَ وَيْلٌ لِّقَوْمٍ تَبَادَأَ نَرِيُ وَنُحَاسُ فَلَا تَنْتَصِرُونَ اللهَ حَدُودًا وَحِيدًا قُدْرِي عَلَى النَّارِ حَقًّا أَلَلَّهَائِنِ اسْكَمَنَاعِلٍ كَرْتَانَ مَا نَقُولُ لَيْسَ إِرَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ نِعْمَآيْنِ كَرَّبِينَا تَبَادَيْنِ إِنْسَانٌ إِنْسِ جِنٍّ فَإِذَا انشق قَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِهَانٍ مَرْكَى سَمَدُ دُلْدُلُ عَذَا النُّقَطَ سِدِّي رَبكُمَا تكذبان نعموا ينك ربينا تباعد بين انسان انس الجن يوم لا يسال عن ذنبه انس ولا جاء مال انتز مجر قفل ويدين دنبجي سين سي يجني من النبا فباي آلاء ربكما تكذبان نعما انك رب غينا تبا بين انسان انس يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بن نوصي والاقدام دنبيلياشه وحالو غران استاموده وحالو لقبن فودا يغمدها مركا سانارت لغثوري والعياد بالله فباي الا إِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَان نِعْمَوِيِنْكَ رَبِّقِينَ تَيْبَات بَيْنِ نَيْسَانِ إِنْسِيَ جِنِّيَوْ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجَرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن وحان الله قل له تنوى جهنم لي وَحَيَّنَ كَوْرَ هَيَّانَ جَهَنَّمَ يَا بِيَ كُرَّ الْكَوْدُ دَرِيهَ دَحْذُودَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نِعْمَ وَيْلٌ لِّقَوْمٍ تَبَادَّنَ إِن سِيَ Ayyuha al-ikhwa idha wa han ina i'id wal bawba Allah subhana wa ta'ala malik as الله سبحانه وتعالى استقع خلقك سمام لما لنت قيامهنا حساب ما نجرت وحاو دال لغا غورتك رؤية عراريك ارتمدنا الله سبحانه وتعالى حمان بضنها وحوقها بالمرين حمان ما لنت حساب تي قيامها ما لنت قيامهنا مهلا وحق الرجال الله وحبك مقرسونا ما لنتها بالمرين انسي جننا وحبا اللوي الدين ما ايسي اجن يو نعمو ينك الله ان لا سو كوبي كارينتي بعد بين ان ايسان ايادها وحان كلو قادنا ايها الاخوه سم فلها يا حمان بدناها مجرمين تمال تاس وحيليهن على مد لو قرنايو ارقاب ينارت جهنما نوي جل يغ دحدده ما لين تاس نار تدحده ياك بالله من النار وما قرب اليها من قول او عمل هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ولمن خاف مقام ربه جنتا طفكي الله كبغي سرطاقي سوحولي يهيلب جنه فبأي آلاء ربكما تكذبان نعمه ينكى الله سبحانه وتعالى تيباد بين نيسان إنسية جن يو ذوات أفنان جنه ينكى سومد بيوئي فبأي آلاء ربكما تكذبان نعما عين كلا سبحانه وتعالى تابت بين نيسان انسى جنيو فيهما عينان لَبَضَ جَنَّا دَحْضَ وَدَوَحَا لَقَهِلَا إِلَى السَّعْضَةِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نِعْمَو يَنْكَالَّ سُبْحَانَهُ وَتَّعَالَى تَيْبَدْ بَيْنِ نَيْسَانِ إِنْسِيَ جِنِّيَوْمُ فِيهِمَا مِنْ كل فاكهه زوجان لابد ان نجد لحظه وحالا لهلال نوع ربكما تكذبان نعم وينكال سبحانه وتعالى تيبت بين نيسان إنسية جنيو متكئين على فرش بطائنها من استبرق وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانِ وَحَيْكُدَّنْ قِيْسَنْ أَهْلُ جَنُّهُ قَغَلَّهُ عُبَيْ حَرِيرَ أَذَكْمِلَهَا جَنَّهُ يُنْكُونَ وَأُوْلَّوِيهِينَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نِعْمَ يِنْكَالَّ سُبْحَانَهُ وَتَّعَالَى تَيْبَدْ بَيْنِ نَيْسَانِ إِنْسِيَ جِنِّ قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان جانا ينكا يفراشك وحاكسك العين واندواه وانا دورسان أوسان تابن إن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نِعْمَوْيٍ كَأَلَّ سُبْحَانَهُ وَتَّعَالَى تَيْبَدْ بَيْنِ نَيْسَانِ إِنْسِيَ جِنِّيَوْمِ نل قوت والمرجان وحاد مودا هواك يا قوت يا مرجان قروح ضاده ربكما تكذبان بين نيسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان عمل ونأك سنبال كيسوس ونأك معها فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم وينكالله سبحانه وتعالى تيبت بين نيسان إنسية جنيو ومن دونهما جنتان لَبَضَاسْ جَنَّهُرِ وَحَاكَ سُوكَيَا لَبَجَنُّوْكَلِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نِعْمُّ يَنْكَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَيْبَدْ بَيْنِ إِنْسِيَ جِنِّيَوْ مُدَهَام تان وانلبا جنومد وحجين رب ربكما تكذبان نعمو ينكال سبحانه وتعالى تيبت بيني نيسان إنسيا جنيو فيهما عينان الضاختان لبضى جنة وحاد حدودا هذا إلى برقناية فبأي آلاء ربكما تكذبان نعمو ينكال سبحانه وتعالى تيبت بيني ان ليس نسيا جنيو فيهما فاكهه ونخل ورمان لَبَغَا بِرَضْ وَحَدْحَدَ أَفَاكِ هَذِي التَّمْرِ يَا رُمَّانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نِعْمَ يَنْكَلَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَيَّبَتْ بَيْنَنِيسَانٍ إِنْسِ جِنِّيٌّ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ جَنَّى يَنْكَلَ أي ربيكما تكذبان سبحانه وتعالى تابت بين نيسان انس حور مقصورات في الخيام وحور العين لذاد غرغود جوجا فبي اي يَا رَبِّ كُمَا تكذبان نِعْمَ يَنكالا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَبَتْ بَيْنَنِيسَانِ إِن سِجْنِيُو لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ هاوان كان وحوان وسنهرى وتابن انسيا جنى مدنا فبأي آلاء ربكما تكذبان نعما ينكل سبحانه وتعالى تابت بين انسيا إن جنيو متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان أهل جنه وحيك الدنكيق سنبر كما أقارني أقوغ القرح سن فبأي آلاء ربكما تكذبان نعمه ينكال سبحانه وتعالى تيبت بين نيسان إنسية جن يوم تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وحابر كديس بضناطي الله وين اشرفت له الله أكبر الله أكبر الله ايها الاحباء ها وانك قادن ان قفكي الله سبحانه وتعالى كبغل كلنكي سي حسابتيس يا حسابتي سوا لو ابال مرن جنن وانا غدن كدن يحيي ادونكو وا غري شق <تصفيق> اخرنا و أهل جنة النعمة خير بدن أيو الله كواب المريء سببتها وناك أبا المريء تسوى وناك حدب إخواني أنك الددال وناك قيبه سكل الدوانسي الله إنه أبا المريء إحساني بدن ايوها الاحباء ذا وحنكلو قاداننا سيده الله انو قعدايي شنادايي اهل كده يا وح واناق دحيال تاسينا وحينو غدير رجال انسا انان دمانتن وشقيسن الله سبحانه وتعالى او لانه قدر النسوانا كن نعابدنو وحاس خسارك وكقدي نعماين كسبان بعدما الله سبحانه وتعالى اي بينين كو واسو اسو جيره ان سي اجني وي خسار الله سبحانه وتعالى وحا ودي سنين ضمانتين اني نغد كو كو استجنوين كيس جنوينك الله بلن قاده سبحانه وتعالى كو اسا كدورسده هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد